إن الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أنه لا يتطلب إلا الأسماك, الاسماك على ظهر الله سبحانه في <تصفيق> يحسن هم أراضوا أن يحتالوا الله أي هذه الأسماك صابوا شباكاً تدخلوا في الأسماك فيتطيدها على عمي ثم يأتوني يوم الأحد ويأخذونها ثم يحتالوا الله سبحانه هي كيف الحيلة؟ الحيلة بأنهم خادل سناس يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. كيف يعني؟ وضعوا نشرة ش... ش... شبك شبكان فدخلوا فيه فهم صايد حقل المسترد وناه وين كان رأي يوم الأحد؟ طيب هذا سبب الحيلة؟ مم. مم. نعم سبب الحيلة أنهم فتحوا طرع في البحر وجعلوا لها سواقي. جعلوا لها سواقي. الموج يتوسع في منا المحيط السمك ويدخل داخل هذه السراخي وتطرقت الفكره في اليوم الثاني تنحت الماء ويقال السمك يصطاد في الرض ياخذوه اليوم الأحد اثنين <تصفيق> هذه هذه صفتي بعضهم قال مثل ما قال ابراهيم ان يضع شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا الاحد وبعضهم يقول لا أن يفتحون سواقي على مجتمع من الماء لما تدخله الأسماء فده هذا الفعل يعتبر حجات <تصفيق> يعني وش حكم حكم يعني تعدي ع... تعدي على يعني... العنوان لا حرام كيف حرام وما صادوا اليوم الأحد؟ بس المهم صدوا يوم السبت واحتالوا باللي انهم ما صدوه الاحد السيد حصل في يوم السبت يعني حيلة هذا دي حيلة هذه يعني طيب هل العقوبة من جنس الفعد؟ عقوبة. عقوبة هنا. كيف ذلك يا الله اوقف اوقفوا بدي سردا سردا الحيوانات وضبطهم، أو أو أقرب ما يقول للإنسان؟ إيه لا هو أقرب ما؟ يكون أقرب ما يقول للإنسان في الضاح؟ نعم، فكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلاق، ولكنه في حقيقةه حرام، وهكذا قرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي. لأنها تفهم حتى أنهم يقولون إن قد يحصل اجتماع جنسي بين الظلد والمرأة أحيانا يجتهيها كما يجتهيها الظلد ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم ميش حيوان حيوان بها انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يبراك نعم ناس نعم وناس نهوا عن المنكر نعم وناس ها. سكتوا سكتوا مم. طيب الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا يعني أو معذبهم مم. عذابا شديدا، طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ الله الله النهي فعل النهي من رضوهما الله سبحانه وتعالى يعيش من رحمة الله. تبي تقولنا في التقرير؟ الله الله يعيش من كذا؟ إيه نهنا قال يعني ماهم ما قصتهم نهي يعني ما قصتهم أنهم رضوا بالمكة ما رضوا, رضوا بالمكة. لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعيذنا قوما اللهم هلكم عم عذبهم عذابا مع شديدا والدليل على أنهم مرضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم. اللهم هلكم عم عذبهم عذابا شديدا يعني هذا ترى التثبيت ها يعني التثبيت فيه نوع من التثبيت ما في الشكل تثبيت طيب في في نوع تثبيط وقد يكون إنهم لما آيسوا إنهم ظنوا إن التذكير ما ينفع إلا إذا ما يجب إلا إذا نفع كما في قوله تعالى فذكر إن فات الذكر تقدم عن ما يعني؟ إيه طيب لا نحمد أولي بين لنا؟ طيب الثالث في اختلاف أن الله جل جل سكتنا صر بين في حال الطائفة التي يتبذ نعم حال الطائفة التي نهت ف... الذين ينهونا أنسوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب ال... بئيس بما كانوا يرسقون فطائفة هذا في أحلاف أن هي الذين ظلموا نعم أو أن العزوج السكت عنه فنسكت عنه فنشفت عنه فنشفت عنه. والله كنا الله خلق العذاب ولم يقبله ولم, ولم يعني حتى إذا قلنا أخذ الثالثة، فهم أخذوا بعذاب بئيس، لأن الذين قلوا قرده هم الذين اعتدوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم سبفنا لا نكون قرده وقال فلما عتو عم نهو عن ما عن قلنا لهم كونوا قرادة خاصية وحينئذ يبقى النظر هل تدخل الطائفة التي قالت في مثال قوما في قولها أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو ما تدخل قلنا أن فيها خلاف بين أهل العلم لأن الله تعالى ذكر طائفتين طائفة أنجينا الذين ينهونا وأخذنا الذين ظلموا فصار عندنا منجى ومآخر <تصفيق> نعم ومقلوب المقلوب قطعا هي الطائفة الثالثة معتدية والناجي الطائفة الناحية هذا واضح فقلنا الذين ظلموا هل هم داخلون أو لا كان نقول ما يدخلون قطعا لأنهم ظلمين لكن لما قال أنجينا الذين ينهون عن السوء قدق القائل المفهوم ينحونه هو قوله الذين ظلموا لأن الله جعله قسيما له أن الذين ظلموا وأخذنا الذين أن جئن الذين نهوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلم فجعله قسيما له وقسيم الذين ينهون عن السوء يشمل النوعين النوعين الطائفة المعتدية والتي قائل متاعون قوم ونحن نقول الحمد لله ما هو بهذا الشيء من الأمور التي يلزمنا أن نرجح أن نقول الله أعلم إذا ما تبين لنا ظاهرا من القرآن فنقول الله أعلم ثم قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها جعلناها اختلف في قوله فجعلناها على من, على من يعود الضمير فيها جعلناها هل هي القرية لقوله وسألهم هل التي كانت التي تحضر البحر يجعلونها في السبت ويكون مرجع الضمير مفهوما من السياق أو هي عائد على العقوبة فجعلنا العقوبة لأن الله يقول قلنا لهم كونوا غرادة خاسئين فجعلناها أي هذه العقوبة طيب. نمشي على الأول فجعلناها أي هذه القرية نكالا لما بين يديه مش معنى النكال التنكيل بمعنى أن يعامل الإنسان بما لا يمكنه أن يرجع إلى ما عقب به نكالته يعني عاملته بعمل لا يمكنه أن يرجع إلى ما عاقبته به، نعم، فعذ فحن فقوله نكالا يعني جعلناها عقوبة تنكِر ما بين يديها وما خلفها، أي تمنعهم من أن يعودوا إلى إلى نسها العمل، وقوله لما بين يديها وما خلفها إذا قلنا الضميرها يعود على القرية. وش معنى ما بين يديها وش أقصد بها ما بين يديها من القرى وما خلفها يعني ما كان قريبا منها لأنهم علموا بها و سينتهون وقيل إن المراد بما بين يديها زمنا لا مكانا لما بين يديها زمنا لا مكانا ولكن فيه إشكاب لأننا إذا قلنا ما بين يديها مستقبلها هو مستقبلها فكيف يصح أن يكون ما خلفها نعم ينكر وقد مر أما عندنا أنت ما بين يديها مكانا أو ما بين يديها زمانا إذا قلنا مكانا فالأمر واضح ولا فيش كال إذا قلنا زمانا فإن فيه إشكالا لأني كذا جعلت ما بين يديها مستقبلها وما خلفها ماضيها لم يصح أن تكون نكالا لماضيها السبب؟ ما السبب؟ لأن لدينا ماضى ما هم من بها ما ضونتها ولكنهم قالوا إننا نجيب عن هذا الإشكال بأن نجعل ما بين يديها للحاضرين في عصرهم وما خلفها لما بعدها كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيره رصده فالخلف والوراء قد يراد به الأمام المستقبل وعلى هذا القول ما يكون فيه إشكال لا يكون فيه إشكال فأيهما أعم؟ أن تجعل نكالا لما حولها من القرى أو نكالا لمن في عصدها ومن بعدهم الثانية أهم الثانية أهم نعم لأن كل من يأتي بعدك فهو خلفك قل لا فمن يأتي بعدك فهو خلفك فعلى هذا يكون القول الثاني أرجح أن المراد ما بين الجي والخلف زمنا لا مكانا. وتكون هذه العقوبة نكالا لمن كان في عصرهم ومن كان ما بعدهم إلى يوم القيامة. هذا إذا قلنا إن الضمير فيها يعود على القرء. وفهمتم الإشكال الذي يرد على هذا القول؟ وش الإشكال يرد على هذا القول؟ لا لا على أن هذا إنها تعود على القرء. وفيه إشكال. وأجبنا عنه الإشكال نعم على القرية أنه لم يسبق لها ذكر ما سبق لها ذكر أولا ما سبق لها ذكر لكن أجبنا عنه شوبه بالسياق مفهوم من السياق بدليل قوله تعالى في سورة العراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذا قلنا بأن ضميرها يعود على العقوبة فجعلنا هذه العقوبة نكالة لما بين يديها وما خلفها يصير المراد بما بين يديها وما خلفها من الأعمال لا من الزمان ولا من المكان يعني جعلنا هذه العقوبة تنكلهم, تنكلهم عن عما بين يديها من المعاصvo وما خلفها يعني المعاصف اللي سبق أن فعلوها ما يفعلوها ما, ما يفعلونها والمعاصر المستقبل أيضا ما يفعلون يعني كلما تذكروا هذه العقوبة خافوا خافوا منه منها من لا؟ ونحن قد ذكرنا فيما مر أنه إذا كانت الآلة القرآنية تحتمل معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما وإذا كان يتنافيان وجب <تصفيق> وجب الترجيح وجب الترجيح فيعمل بالراجح فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف قلنا لا مرت هذه القاعدة وهي نافعة في التفسير وفي الحديث أيضا أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين إيش لا. إيه لازم من شر. لا يتنافيان وجب حملها عليهما لأن كلام الله أوسع من مفهومه، وإذا كان يتنافعين يعني كالضدين والمتناقضين مثلا فإنه لا يمكن أن نحملها على معنائين المتضادين تحمل على الراجح منهما إن وجد مرجح فإن لم يوجد مرجح واجب علينا أن نتوقف شو سألت نعم فكرت أنه إذا كانت هذا الضغمية تعود على الوقوفة نعم ما بين يديه وما صلت يعني إذا أراد أن يفعلوا ناس يتذكروا هذا. نعم. ما هو نزل فيهم العقوض وأصله هو قردة. نعم. حيوانات. كيف تذكر؟ أي نعم. هؤلاء القردة ماتوا صحيح. هذا هذا وارد. لكن هؤلاء الجماعة ثلاثة أصناف. ثلاثة أصناف. صنف سكتوا وصنف النهوا وصنف اعتدوا فقولوا قردهمات. هؤلاء الأصناف الآخرين. الذين بقوا <تصفح> يعني يرد عليهم من يخطئ فيعص الله أليس كذلك؟ عمالي. يمكن يمكن أن يعنى يخطئ فيعص الله ولكن يذكرون هذا هذا الشيء فهم تناعون منه قال فنعم هو... عمل لكن الأخير ما أصح الله إذا جعلناها تعود على العقوق إيه نعم ما يكون الاقيلان؟ عودوا على قول ما <تصفيق> يكون المعنى؟ جعلناها المعنى لما بين يديها من الأعمال يعني تنكلهم عن الأعمال والمراد جنسهم لأن السؤال الذي أراد الأخ والد <تصفيق> لكن مراد جنسهم ولا اللي ماتوا ما اللي انقلبوا قردة ماتوا ما بخوا فالمعنى إنهم يتذكرون إن إن أرادوا معصية سبق أن فعلوا جنسها تذكروا فارتدوا أو أرادوا معصية جديدة لم يسبق لهم فعلوا جنسها أيضا تذكر وترى وقوله وموعظة للمتقين جعلناها موعظة أي مكان ابتعاض مكان ابتعاض نعم لمن للمتقين الذين يبتقون الله أما الذين قلوبهم قاسم عندهم تقوى فإنهم لا يبتعذون بهذه الآيات ودائما يقيد الله سبحانه وتعالى المواعظ بالمتقين ومن كان له قلبنا والقسماء والشهيد وما أشفدات لأن القاصي قلبه لا يلينا نساء الله العافل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى أروا العذب العليم من هذا النوع ما يوجد الآن في عصر. توجد الزلازل والكسوفات والفيضانات والرياح العاصفة المتقي يتعض بها ويخاف ويعلم إن الله أرسلها عقوبة وغير المتقي لا يلين قلبه ولا يتعب ويقول هذه نساء طبيعية ما ما ما العقوبة فيها ما لعاقب الله سبحانه وتعالى فيها أثر أبد نعم هؤلاء ليسوا بمتقين في الحقيقة وإلا فالزلازل من من العقوبات فكذبوه فأخذتهم الرجفة والزلازل رجفة رجفة في العرض تزلزل بها فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ولهذا بعض الكتبة ما حذروا الناس من هذه الزلازل ما حذروهم المعاصي. وإنما جعلوا يتكلمون يقولون هذه سل هذه عبارة عن سلسلة زلازل ستمتد إلى جدة وإلى كذا وإلى كذا أنا ذكره لي واحد أمس يقول كتبوا في الصحر مم. مم. إنها ستتمتد إلى جدة وتروح كذا وأنها الجدة أخذهم من الخوف ما غاب وما حضر وأنهم قالوا سنرحل إلى مكة لأن مكة زلزال هكذا قال و... واحد وحدثين من أهل جدة عمس عندك يقول حتى ان اضطرت وزارة الأعلام أن تكذب هذا الخبر وتخلي ناس من الخبراء يتكلمون بالتلفزيون أنا عن الزلازل وأن جدة ما جاء زلازل و... وأن الزلازل أكثرها في البحار من نعمة الله أنها أكثرها تكون في البحار ما تكون في اليابس هكذا سمعت كل ما تبعت من الخبر هذا لكن كان الواجب على المسلمين يا جماعة الواجب عليهم مو بهذا واجب انهم يخوفون الناس مهما قلنا انها اسبابها طبيعية فمن الذي قدر ان يكون السبب الطبيعي في هذا الوقت المعين وفي هذه الامة المعينة إلا الله معصيتهم مكتوبة والطائفة مكتوبة والزمن مقرر والمكان مقرر من قديم في الأزل, في الازل لنفرض ان هذه لها اسباب حصية لكن تقديرها في زمن. وفي الأمة التي التي سكنت على هذا الجزء الذي تهز نعم هذا ما هو بتقدير الله بتقدير الله زوجا وجل إذن فهذا الشيء مكتوب من قبل هؤلاء كتب عليهم أن يعصوا ولكن طبعا معلوم أنهم ضينا لهم الحق لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب مثل ما رفع عن قوم يونس قوم يونس أخذهم العذاب لكن آمنوا نعم فرفع الله عنهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لولا بمعنى ما كان ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن نزل البأس وضعها بها إلا قوم يونس أنا قصدنا أن المواعظ الشرعية التي تكون بالوحي أو المواعظ الكونية التي تكون بالفعل بالتقدير هذه ما انتفعوا بها إلا المتقون المؤمنون العارفون بالله أما غيرهم فلا انتفعون بها وإن كسفا من السماء ساقطا قطع من العذاب تنزل عليهم من السماء يقول سحاب مردون نعم نسل الله لها نعم قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا وهذه من بلايا بني إسرائيل سمعوا وإذ قال موسى لقومه قومه إضافة القوم إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير حقاً لأن حقاً. الإنسان حقاً. لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم مع أن الرسل عليه الصلاة والسلام ينصحون لأممهم عموما نعم نعم نحن سألناه عن الموضوع الأخير نعم جعلناها مثالا لما بينا إليها وما وما وراءها نعم إلى هذا الضمير يعود على القرية فسيف تكون القرية هي الموعظة إن موعظة مكان التعاب مكان التعاب و... وإذ قال موسى لقومه من قومه بنو الصيب <تصفيق> إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالها في جواب ذكره الله في أثناء القصة وإذ نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتموه قتل منهم نفس وقد ذكر المفسرون هنا إسرائيليات كثيرة حول هذا الموضوع ولكننا نحن لا يعنينا أن نعين من هذا القاتل ومن هذا المقتول، هل هو ابن عم وهل هو يريد ماله وهل يريد كذا ما منها من هذا نعم إنما قتلت نفس فدارأوا فيها يعني تخاصموا وتدافعوا حتى كادت تثور الفتنة بينهم ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قتل أو لأي غرض هذا ما هم من شؤوننا لأن القرآن ما تكلم به ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن أو تكتب الله هم قتلوا نفسا فادرعوا فيها واختصموا كل يدعي أن هؤلاء قتلوا وكادت الفتن تقوم بينهم فقالوا ما حاجه إلى نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا نذهب إلى نبي الله موسى ويخبرنا من الذي قتله فذهبوا إليه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبقوا بقرة صدر الأمر من الله ما قال امركم ولا قال اذبح قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ليكون اذعى الى قبولهم وامتثالهم دي لو قال اذبحوا بقرة قد يتوهم متوهم ان هذا من اجتهادات من اجتهادات من موسى لكن اذا قال ان الله يأمركم ارتفع اوهام الاجتهاد ولا ووجب أن يكون قولا جادا لا هزئاً إن الله يمركم ومع هذا اللفظ الصريح أن تذبح بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ أعوذكم الله أتهزأ بنا؟ مع أنه أسنده إلى الله وهارو العزب الله من عتوه. كيف هو نبيهم؟ ويعرفون النبي ومؤمنون به ويسند الأمر إلى الله ثم يقولون هل تتخذنا هزوان هل هذا ممكن ها؟ ما يمكن لو نسب الفعل إليه لقلنا وإن كان بعيدا لكن قد يكون إنه يريد أن لكن هذا بعيد يعني باعتبار أنه نبي معصوم عن أن يهزأ بالخلق نعم ما يمكن يقع لكننا نقول لهؤلاء مع عقوله لو أن موسى صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه لأقول لعل هذا اجتهاد من وليس بأمره من الله لكن إن الله يأمركم ثم يقولون أتتخذنا هزوا هزوان هذه مصدر وهي بمعنى اسم المفعول أي أتتخذنا مهزوءا به ويجوز أن تكون هزءا على بابها ويصل المعنى أن تتخذنا هزء فحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مقامه على كل حال هي بمعنى أتهزأ بنا لكنها أشد لأن اتخاذ الشيء معناه الاستمرار فيه اتخذ الشيء بمعنى الاستمرار فيه اتخذت الشيء أي تعلته مأخوذا لي كأنه عمر أقبله وأستمر فيه فهو أعظم من قولهم أتهزأ بنا يعني كأنك اتخذتنا العوبة العوبة لك تقول أن تذبح بقره وش علاقة البقرة في هذا المقتول نعم المقتول. المقتول هذا حزن لكن ماذا أجاب قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولم يقل من المستهزئين والأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والمراد الجاهل هنا ليس ارتكاب الخطأ عن غير عمد ولكنه ارتكاب الخطأ عن عمد لأن الجهل يطلق على السفا كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين من سوا بجهالة ثم يتبون من يعني أعوذ بالله أن أكون من, من ذوي الجهل والسفه فأتخذ عباد الله هزوان ولا سيما وأنا أسنّت الأمر <تصفيق> إن الله هذا أمر مستحيل ولهذا استعاد منه استعاد منه <تصفيق> لأنه أمر لا يلي أولاً لا يجوز بالنسبة إلى أسناد الأمر إلى الله وهو ليس منه والشيء الثاني أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان أحداً من عباد الله هزوان لا سيما في مثل هذا المقام. وفي هذا دليل على أن الوزء بالخلق من السفة وذكرتها هذه بالحقيقة خرجت في أحد لأن هذا منتج هنا لم يقل مسحازين ليش نعم لم يقل لم يقل مسحازين لماذا لأجل النبي. أن أن الاستهزاء بالخلق أو اتخاذ مزون من الجهالة والسفه نعم آه... الاتقاد مع الاستمرار نعم بالفعل أي نعم إنزين؟ فضل الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من خليج أجنبي سيدنا إيه نعم ماذا تمرروا على ذلك؟ حتى جاء ايه موسى إيه يعني ما أستروا استمر طول حياتهم على ذلك إيه مو بلازم لأن الا الا الاستمرار بحسب الشيء مو بلازم إنهم يستمروا طول حياتهم المعنى إنهم بس مستمدين إن فعل يدل السمراء تخطت الشيء تخطو هذا ثوبا يعني ما أنها تلبس دائما حتى يبله وهؤلاء اتخذوا ولو لأن موسى جاء لسه مراري هزوا بضم السلم لا الجاي ولا الشبوس فالي لا يضم عندكم بضم الزايد؟ عندي وعندي فيها قراءتين أيضا هزأن وهزؤأن نعم هذا عندي فيها قراءتي غير اللي بالاصل طيب وفي ايضا ان الله يأمركم فيها قراءة التسكين ان الله يأمركم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة نسال علمكم بها نعم طيب وايش هذا التخفيف انما لوت من جاته اتقولوا اتتخذون وزنا قال اعوذ بالله ان اكون اعوذ بمعنى أعتصموا بالله والاستعادة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأحد فيما يقدر عليه ولا لا من استعادكم فأعذوا قالوا أعتقدنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذن تبرأ من اتخاذين هزوا فالأبلغ من التبرض سأل الله أن يعصمه من، وأنه أمر جدير بأن يستعيد المرء منه قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماه لما رأيكم لو أنهم ذهبوا وذبحوا بقرة نعم وامتثلوا ما أمروا به انتهى الأمر, انتهى الأمر. لأن بقرة مطلقة نعم أيسر لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وسط لكنهم العديد لا شددوا فشدد الله عليهم وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن نشد دين أحد إلا غالبا نعم كل أمور الإنسان تطلبها التشديد في تطلب فيها بتشديد في تصاب بأشرت حتى في أمور الطهارة نعم بعض الناس مثلا قد يصاب بوساوس ثم ينفتح عليه ما هو أشرت أو يروح بغصة توبه من شيء في الشبهة هم من يمدري ولا أصيب بنجاسة محقبة فيشتد عليه الأمر الحاصل إنه لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كانت انتهى الموضوع لكنه وليد بالله قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، وشف هذا الأسلوب الجافع ادعو لنا ربك ما قالوا ربنا ولا ادعو الله كأنهم بعيدين من موسى بعيدون من موسى ومن ربه سبحانه وتعالى. ادعو ربك جعلوا في منزلة المرسول لهم الخادم نعم. الذي يدعو ربه هو نعم صلى الله العافية وهذا من عتوهم يدلك على إن بني إسرائيل والعيادة بالله عندهم عتو وأن الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا لهم وأنهم جديرون بأن يكون لهم مثل موسى عليه الصلاة والسلام في القوة أولا في هذا جليل على فلا في هذه الآية أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وفي فكل من آمن بالله ولم الآخر فإن له عجب <تصفيق> الفائدة الثانية سمر <تصفيق> في الإيمان بالله ولم الآخر وهو الثبور على الأجر وانتفاء الخوف والحزن الخوف منين من ما يستقر والحزن على ما مضى طيب الفائدة الثالثة أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر فالذين هادوا والنصارى والصابئين مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله ولهم الآخر نعم. وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم أكثر أجرا لكن لهم أجرهم القول الصحيح أنهم لا ينتسبون إلى دين في أصلهم الذي ما ينتمون إلى دين فعند آمن بالله من الآخر يعني مثل ما جاءتكم بصر ينتمون إليه الفائدة الرابعة أن الجزاء قد يختلف بحسب الأمم لقوله فلهم أجرهم أجرهم ما قال الأجر أطلق أجرهم. مثل هذه الأمة يضاعف أجرهم والأمم السابقة لا يضاعف أليس كذلك؟ لا. طيب إذن أجرهم تفيد هذا ولا لا تفيد لأنه أضاف الأجر إلى نفس المعجورين فيعطون أجر الذي قدر لهم وكتبه الله لهم إن كان مضاعف فهو مضاعف وإن كان غير مضاعف فهو غير مضاعف الفائدة الخامسة أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفه وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قد أعامنا لأنه بعدما قال ذلك بينهم كانوا يطلقوا ويطلقوا وقت النبيين بعد حق بين أن منهم من آمن بالله ولهم الآخر وأن من آمن بالله ولم يأخذ فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون طيب ثم قال الله تبارك وتعالى لا لأنهم تماما الإيمان بالله الإيمان بالرسل والإيمان بملائكة وكتب والقدر خيره وشره كل هذا داخل بالإيمان بالله لا أحب أحب أحب قال وإذا ورفعنا فوقكم <تصفيق> خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون ثم توليتم من بعد ذلك في هاتين العالتين أولا تذكير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني بني إسرائيل بما أخذ عليه من عهد قوله نعم وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا وهذا التذكير معناه الالتزام يعني فالتزموا بالمثاق أليس كذلك ده. ثانيا عتوا بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا من تحت السيار كما يقولون لماذا ما آمنوا إلا حين رفع فوقهم الطوب وقيل إما أن تأخذوا ما أتناكم بقوة وإلا أسقطناه عليه فحينئذن آمنوا وهذا الإيمان في الحقيقة شبه الضرار شبه الضرار وكل إنسان يبيئما على الأقل خوفا من من الهلاك والفواف وفيها أيضا دليل على قوة الله عز وجل لقوله <تصفيق> ورفعنا فوقكم الضوء وقد قال الله تعالى في آيات أخرى وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّ من يحمل جبل الطور ما؟, ما حاجة يستطيع ما حاجة يستطيع من الخلق أن يحمله ولكن الله تعالى بقدرته حمله وصار كالظلح الأحشار العظيمة التقيلة الكبيرة أمسكها الله بقدرته كما أنه جل وعلا يمسك الطير صفات ويقبض إذا صار يقبض تقول نعم يقبض إذا قالها كذا دخل هواء وحمل نفسه لكن غريب أنه صاف فات صاف فات ما تتحرك جنحتها ومع ذلك تندفع أو تقف يعني من الذي ما يمسكهن ما يمسكهن لله نعم ففيها أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى وفيها أيضا دليل على أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة، مو بضعف ولين ومدارات لا لابد من قوة بالتطبيق والدعوة تطبيق لأنفسهم والدعوة إلى ذلك بقوة بدون فتور وبدون تراح لأنه ما تتم المسألة إلا بهذا وفي أيضا دليل. على أن الأخذ بالكتاب النزل يوجب التقوى من أين نأخذه من قوله لعلكم تتقون لعلكم أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل الفائدة الثالثة لؤم بني إسرائيل أنهم بعد هذا لما بقي رجع الجبل إلى مكانه ماذا كان؟ تولوا توليتهم بعد ذلك وهذا من اللؤلؤ يعني الواجب نذكره الأمر الأول حتى يستقيم ويستمر على الأخذ بقوة لكن هم تلو... تولوا من بعد ذلك من بعد ما رأوا الآيات تولوا الفائدة السابعة بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل قوله فلولا فضل الله عليكم رحمته تكنتم من الخاسرين وهذه الأمة ولله الحمد فضل الله عليها أكبر من فضل بني إسرائيل وفيه دليل على أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق